وَأَعَدَّ الله لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ تنجي جنات عزة ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم.